وإذا مس الإنسان ضر دع ربّه مريبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله آذادا ليضل عن سبينه قل تمتّع بكفرك قليلا إن نَكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفسله ينابيع في الأرض ثم يخرج ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج فتره مصفر ثم يجعله حطاما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 إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون من أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدق إذ جاءه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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ طَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ الله يتوّف الأنثى حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي خضع عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا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 مُتَّبِعُونَ أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً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 بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مصودة أليس في الجهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماءات والأرض وللذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَقَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدْرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, قبضته يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ وَالس سبحانه وتعالى عما يشرتون ونفخ في الصور فصعد من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون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 وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرأ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يترن عليكم آيات ربكم وينذركم لقاء أيومكم هذا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 زمراع حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيب فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورسنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فلما أجر العاملين